الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله والمفعول معه وهو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه سرت والنيل وأنا سائر والنيل شرح المصنف رحمه الله في بيان آخر أو أحكام آخر المفعولات وهو المفعول معه المفعول معه هو مفعول غير انه مقيد بالمعيه سبق وان ذكرنا ان المفعولات مقيده بحرف جر مفعول به مفعول فيه مفعول له ومفعول مطلق ليس مقيدا له هو لاجله وهذا مقيد بالظاء ماذا بالمعية ومع ليست حرف جر كما هو شائع عند كثير من الناس مع ليست حرف جر إنما هي ظرف مع ظرف تدل على على الاجتماع تقول جاء خالد وزيد معا فهذا الظرف دل على اجتماعهما في المجيء اذا فمع ظرف وتنون وهذا يدل على انها اسم معا فمفعول معه قال هو اسم وهو اسم إذن مفعول هذا اسم ليس فعلا ليس فعلا لان هناك بعض الافعال تنصب بعد واو المعيه تنصب بعد الواو المعيه وهو الفعل المضارع في قول الشاعر مثلا لا تنهى عن خلق وتاتي مثله لا تنهى عن خلق وتاتي مثله او في المثال المعروف لا تأكل لا السمكه لا تاكلي سمكه وتشرب اللبن بنصب تشرب وتشرب اللبن فتشرب هذا فعل مضارع منصوب ومنصوب بان المضمرة وجوبا بعد واو معيه ونصبه الفتحه الظاهره على اخره كما يقولون وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره والفاعل مستثمر وجوبا تقدره أنت واللبن مفعول به منصوب ونصبه الفتحه الظاهره على اخره إذن فهذا الفعل المضارع نصب بعد واو هي نص في المعية لكنه ليس مفعولا معه لا نقول تشرب مفعول معه منصوب لأنه فعل ويشترط في المفعول معه أن يكون اسما إذن قال وهو اسم وهو اسم كذلك هناك واو تأتي تدل على المعيه لكن هي اتي بعدها جمله ياتي بعدها جمله وتلك الجمله ليست مفعولا معه لانها جمله فلا بد ان يكون اسما يتقو كما تقول مثل جاء زيد وهو يمشي جاء زيد او نقول جاء زيد جاء زيد الشمس. الشمس. نعم أحسنت والشمس مشرقة فهذه الواو دلت على اجتماع المجيء مجيء زيد مع كون الشمس مشرقة لكن الواو هذه لم تدخل على الشمس إنما دخلت على هذه الجملة كلها وهي الشمس مشرقة وهذه هي واو الحال وإن دلت على اجتماع الأمرين ما قبلها مع ما بعدها اجتماع المجيء مع كون الشمس مشرقة أين أنها لا لم تدخل على الشمس إلا دخلت على الجملة إذن قال المصنف رحمه الله هو اسمه هو اسمه خرج الفعل وخرج الجملة مما قد يمكن أن تدخل عليه ما تدل على المعيتي He said, He is a good name. A good name. A good name. The meaning of a good name. And that he doesn't want to be a greater or a better name. He doesn't want to be a good name or a good name. So, the good name is not a ومسندا إليه، وهو الفاعل أو المبتدا، وهذان يمثلان جملة فعلية وجملة اسمية. الفضلة هي المفعولات وغير ذلك، ليست مستندا للمسندا إليه. فإذن فالفال مفعول معه، عليكم السلام. فالفعول معه ليس ماذا؟ ليس مسندا. لماذا استعرضوا فضلة؟ كان يمكن الاستغناء عنها، آه. لا لابد من اشتراطي هذا ال... لابد من هذا لان هناك واوا واو ياتي بعدها تدل على الاشتراك تدل على المعيه لكن ما بعدها ماذا ليس فضله تقول مثلا جاء زيد و وعمر جاء زيد وعمر اذا جاء زيد مع عمرو اليس كذلك الآن ما بعد الو هنا هل هو فضل واضح أو تقول المثال أحسن من هذا هذا قد يقع فيه التباس اشتراك أو القتال أو نحو هذا تقول تقاتل زيد وعمر ها تقاتل زيد وعمر أو تقول اشترك زيد وعمر لأن كل من الفعلين تقاتل واشترك ونحوهما من أفعال تدل على ماذا على أن الفعل يقع بين اثنين بين طرفين وبالتالي عمر هنا ماذا ليس فضله إنما هو عمد هنا واضح لابد من كون زيد لابد أن يكون عمر فلا يجوز أن نقول تقاتل زيد لا يتم الكلام لابد من شخص آخر تقول اشترك زيد لا يتوقف كلام لا يتم هنا المعنى لابد من ماذا من عمر فإذا فعمر هنا في المثالين ماذا هو عمدة وليس فضله طيب هذه تدل على ماذا على المعيه على أن ما قبلها مع ما بعدها واضح لكن ما بعدها ليس ماذا ليس نعم لا, لا يجوز فيه ثلاث أحكام ستأتي إذن آآ آآ هنا ماذا عمده ليس فضله اذا لابد ماذا من ان يكون فضله اذا المفعول معه هو اسم فضله وماذا بعد هذا قال بعد واو بعد واو اذا الاسماء التي تأتي الأسماء الفضلة التي تاتي بعد الفاء وبعد ثم وبعد بلا وبعد سائر الحروف لا تكون مفعولا لا تكون مفعولا معه اذا فلا بد ماذا من الواو وهل كل الواو هل الواو بانواعها يدخل تدخل في هذا الباب الجواب لا اريد بها التنصيص على المعيه إذا لا بد من ماذا التنصيص على المعيه في هذه الواو هناك واو لا, تد... لا ت... ليست نصه في المعيه هناك بعض الواوات ليست نصه في المعيه يعني لا تدل على المعيه كواو العطف مثلا واو الحال مثلا لا ليست نصه في المعيه أما وو المعية فهي نص في المعية تدل ماذا على المعية دائما قال أريد بها التنصيص على المعية كهذه الوو هنا مثلا التي مضت تشترك زيد وعمر فهي ليست نص في المعية أو تقول جاء زيد وعمر هذه ليست نص في المعية هي وو عطف هنا فهي تحت من أن لكن ليست نص في المعية قال مسبوقة هذه الواو صفتها أنها مسبوقة بفعل أو بما فيه معنى الفعل وحروف الفعل أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه إذا عندنا فعل وعندنا ما يعمل عمل الفعل والذي يعمل عمل الفعل هم. نعم ايه كذلك اسم الفاعل اسم المفعول السفر المشبهه كذلك الجار المجرور يعمل عمل الفعل اسم الإشارة يعمل عمل الفعل وأن هذا صراطي مستقيما مستقيما هذا حال من الذي نصبه هذا لما في الإشارة من معنى الفعل وشير لكن هذا اسم الاشاره هذا ليس فيه حروف الفعل اشير لاحظ هذا انت هذا في هذا. اسم الاشاره هذا فيه معنى الفعل لكن ليس فيه حروف الفعل حروف الفعل هي ماذا الهمزه والشين والياء والراء اما هذا ففيه الهاء والذال فقط والالف فليست فيه حروف لكن تقول مثلا انا قائم وأنا أقوم قائم هذا اسم فاعل يعمل عمل الفعل وفيه كذلك حروف الفعل واقوم هو فعل واضح الان اذن جاء زيد المعامر هناذا قال في مسبوقه بفعل مسبوقه بفعل نعم نا. هذه مسبوقه بفعل سبقت بفعل هو لم, يش... لم يقل يعني يباشرها فعل أو تلي فعلا لم يقل تلي فعلا يسبقها يسبقها فقط قد يكون ولا تتصور أن يأتي الفعل يعني يأتي الفعل بعده دائما ماذا أربع مباشرة لا بد من تقدير الفاعل جاء وعمر لا بد من تقدير الفاعل إذن الواو هذه قد تلي الفعل في الصورة فقط لكن بينهما فاعل إذن ال الذي يشترط أن يسبقها فعل سواء كان قبلها فاعل أو لا المهم أن يسبقها فعل في, في, في الكلام قال بفعل أو ما فيه حروف هو معنى لا بد ماذا إذا لم يكن فعلا أن يكون ماذا ما يعمل عمل الفعل لكن وفيه حروف الفعل ومثل سيئة هذا قال سرت والنيل سرت والنيل سيرتو والنيلا هذه الواو نقول سيرتو فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محرف فاعل الواو واو المعيه هذه الواو ليست حرف عطف هذه الواو تسمى واو المعيه واضح والنيله مفعول معه مفعول معه منصوب ونصبه الفتحه الظاهره على آخره. الآن معنى الكلام أن سيرك كان مع الطريق التي تجاور النيل. هذا معنى الكلام. سرت والنيل. أي أنت تسير في الطريق الذي ماذا ماذا مع النيل. في الطريق الذي بجوار النيل. سرت والنيل. هذا معنى الكلام. إذا هذا النيل يسمى مفعول معه مفعول معه الفعل أو الفعله. فعل معه الفعل فعل السير هذا الذي كان منك كان مع من؟ مع النيل هذا معنى الكلام حينما نقول مفعول لأجله أي هذا الفعل فعل من أجل كذا وكذا وهذا المفعول فيه أي هذا الفعل فعل في هذا الزمان أو في هذا المكان ومفعول معه أي الفعل فعل مع هذا الشيء مع هذا الأمر فمفعول معه أي فعل السير فعل وحصل ووقع مع النيل نفهم؟ اذا سيرتو والنيله والنيل. نقول استوى الماء استوى الماء والخشبته اذا عندنا عندنا بئر وضعنا فيها خشبه هنا في المنتصف ومن أن هذا البيئة أو هذا الوعاء بالماء لآن استوى الماء أين الفعل؟ هو فعل الاستواء فعل الاستواء حصل مع ماذا؟ مع هذه الخشبة فنصبت الخشبة على أنها مفعول معها الاستواء لتقول استوى الماء والخشبة أي فعل الاستواء هذا الاستواء حصل هنا وحصل هنا وحصل لكن هنا حصل مع الخشبت واضح مع الخشب فتعرب الخشب على المفعول معه فنقول استوى الماء والخشبتان مفهوم هذا استوى الماء والخشبتان هل الان الخشب تسلط علي في الاستواء نقول لم تستوى الخشبه انما الذي استوى هو من هو الماء لكن استوى مع ماذا مع الخشبه لو قلنا استوى الماء والخشبات أقول إن الماء استوى وإن الخشبه كذلك استوت ولا حرج في هذا لكن هذا ليس مرادا أنا لم أريد أن أخبرك أن, أخبرك أن الماء استوى وأن الخشبه استوت إنما أردت أن أعلمك أن الماء قد استوى مع الخشبة فأقول لك استوى الماء والخشبه على أن الخشبة مفعول معها ماذا؟ الاستواء وهنا سرت والنيل هنا سرت والنيل نقول النيل مفعول معه ماذا فعل فعل السير اذن هذه الواو نص تقول انا قائم أو انا سائر هذا الفعل والفعل معروف ما يعمل عمل الفعل وفيه حروف الفعل أنا قائم أو انا سائر نواصل مثل المصنف أنا, أنا سائر والنيل أنا سائر والنيل، أنا مبتدأ ضامير منفصل مبني على السكون في السكوم، مبتدأ سائر خبر، مرفوع عرفه الضمضان على آخره الواو، واو المعية، النيل مفعول معه طيب هل قبل الواو هذه فعل؟ الجواب لا يوجد قبلها فعل، لكن يوجد قبلها ما يعمل عمل الفعل ما هو؟ هو اسم الفاعل سائر هو ماذا؟ هو اسم الفاعل سائر طيب هل هذا الفعل هو اسم الفاعل سائر في حروف الفعل؟ نعم في حروف فعل سارة إذن لا اشكال فيه معنى الفعل وفي حروف الفعل كذلك فهو يعمل ماذا؟ يعمل عمل الفعل وفي حروف الفعل إذن يجوز أن ينصب بعده ماذا؟ مفعولا معه بعد واو دلت على المعية فتقول أنا سائر والنيل أي سيرك حاصل مع ماذا؟ مع النيل وتقول الماء مستو والخشبه الماء مبتدا مرفوع ورفعه الضمه ظاهره على اخره مستو أصله مستوي فنقول خبر مرفوع ورفعه الضمه المقدره على الياء المحذوفه مستوي بفهم هكذا على الياء المحذوفه والواو حرف دل على المعيه الخشبة ده مفعول معها الاستواء مفعول معه منصوب وعلامه النصب الفتحه الظاهره على اخره الان هذه الخشبة قبلها واو دلت على المعيه هذه الواو قبلها فعل لا يوجد قبلها فعل لكن يوجد قبلها اسم فاعل لا فاعل استوى يستوي مستوين مستوون نعم اسم فاعل هذا اسم فاعل فيه حروف الفعل وفيه معنى الفعل حروف فعل هي استوى السين والت والواو والألف محوظة طيب مستوين فيه حروف فعل وفيه معنى الفعل إذن جاز أن ينصب هذا على المفعول على المفعولية معه نعم فنقول الخشبات المفعول معه منصوب ونصب الفتح الظاهر على آخري. قال أنا سائر والنيل هنا لا التقاء الساكنين هنا نعم التقاء الساكنين أتدري أين الساكنين لأن هنا خطأ شائع. نحرج أن أبينه بما أنك ذكرته حبت نظر أقصد ذكرته مستوين. هذي مستوي اذا هذه مستوي هذه أصلها كذا مستوي التقى ساكنا أين الساكنا اللذان التقيا أه؟ التنوين التنوين لاحظ جيدا لاحظ خالد خالد واضح عندنا هذه الضمه ضمه الرفع وهذه التنوين الذي هو نون ساكنه نكتبه هكذا تصير خالد طيب عندنا مستوي هكذا واضح اذا عندنا نون ساكنه التي هي نون التنوين الذي هو التنوين عفوا الان الياء هذه هي حقيقه لا ليست مرفوعه لانها لا يدخل عليها الضم وبالتالي هي في الحقيقه ساكنه ها هذه الياء في الحقيقه ساكنه فهنا عندنا ساكنان الياء ونون التنوين ماذا نفعل نحرك احدهما هذا لا يتحرك ليس حرفا منطوقة مكتوبة لا يتحرك وهو أصله ساكن وهذه لا تتحرك لأننا لو حركناها نحن فرغنا من حراكها إلى تسكينها منع من ظهور الثقة نقول مرفوع رفع الضم منع من ظهور الثقة في الياء يظهر عليها الفتحة فقط الجر والرفع لا يظهر على الياء تقول إن مستويا أو رأيت مستويا يظهر النصب لكن الرفع والجر لا يظهر فعندنا ساكنان اذا ماذا نحذف نحذف احدهما هل نحذف التنوين الذي لا يمكن نحذف التنوين النوجه هذا ذكر الى غير ذلك لا يمكن نحذفها فنحذف ماذا حرف العله الا ولي فتصل معاذا مستوون هذه نون هنا مستوين هكذا مستوين هذه نون ساكنه نمر نرمز لها نمر من الكسره الخاصه كيف لا نقول مستويون هذا غير لا يمكن لا ننطقه بل العرب تقول مستوي وأصله مستوي ونلتقى ساكنا وتخرج ساكنا صعب وبالتالي عض عليها هنا ولا تنساها أو لا تنساها طيب نواصل إذن الماء أنا أو الماء مستوي والخشبتان لا هذا تمثيل المصنف رحمه الله إذن المفعول معه هو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه كسرت والنيل وأنا سائر والنيل فما قال رحمه الله بعد هذا قال وقد يجب النصب كقولك لا تنهى, عن القبيح لا تنهى عن القبيح وإتيانه ومنه قمت وزيدا ومررت بك وزيدا على الأصح فيهما ويترجح في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخ ويضعف في نحو قام زيد وعمر هذا من المصنف رحمه الله بيان لأحكام المفعول معه هذا في هذا الشطر الجزء الذي ذكر هنا بيان لأحكام المفعول معه ومن خلال كلامه يظهر أن للمفعول معه ثلاث حالات, ثلاثة حالات الأولى يجب النصب وجوب النصب في قوله وقد يجب النصب والثانية جواز الوجهين مع ترجيح النصب في قوله ويترجح الثالثة جواز الوجهين مع ترجيح الرفع وتضعيف النصب في قوله ويضعف ويضعف إلى آخر ما قال الأولى الحال الأولى قال وجوب النصب حكم الأول وجوب نصب المفعول معه قال وقد يجب النصب هل الآن هنا قد هذه ماذا تفيد دخلت على الفعل المضاعف حتى في التقليل او التكثير او التحقيق ها هم لا لا هو لا يقصد تقليل يعني لا يستقيم ان يراد بقد هنا التقليل لانه مثل يعني يجب النصب هنا يجب النصب هذا حكم نعم التكثير والاولى أن يقال التحقيق يعني يتحقق الوجوب يتحقق الوجوب هنا ويجب النصب في قولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه, وإتيانه. إذا يمكن هنا لاحظوا هنا في المثال لأن المصنف لم يحدد مثل فقط للحكم قال يجب النصب في هذا المثال لكن نريد قاعدة نحن نريد ماذا نريد ضابطا نحاول نحاول ان نستخرج هذا الضابط من خلال المثال قال لا تنهى عن خلق واتيانه هذا مثال مصدق لا تنهى عن خلق واتيانه لاحظوا جيدا هنا ان المصنف رحمه الله ذكر ثلاث حالات الاولى وجوب النصف الثانيه جواز الوجهين ما الوجهان النصب والرفع الوجهان هما النصب والرفع من خلال الأمثل واضح الآن اذا عندنا رفع وعندنا نصب إذن نحاول من خلال هذا المثال لماذا لم يجز المصنف الرفع منع الرفع وجاز وأوجب النصب نصب ماذا آه. نصب المفعول أين هو اتيانا اتيانه يعني في هذا المثال المصنف الحلوى يقول يجب نصب اتيانه نحاول ان نرفعه، نقول مثلا لا تنهى عن خلق وإتيانه واضح وإتيانه وهذا لا يستقيم لان هذه الواو اما ان تكون واو معيه اما ان تكون واو عطف واذا كانت عطف فإن تعطف الاتيان على الخلق واضح فهنا إذا إما النصب وإما الجر واضح إما النصب وإما الجر طبعا نحن من خلال أمثلتنا التي ذكرت في الكتاب لا يظهر الجر ولكن المراد ان إما أن تكون عطفا وإما أن تكون معية فهنا إما أن تكون حرف عطف وإما أن تكون معية هو قال هنا لا يجوز أن تكون واوة عطف يعني لا بد من هذا أن تكون واوة معيه يعني ما بعدها معطوف على ما قبلها خلق مجرور فاتيانه مجرور لو, لو أردنا لا تنهى عن خلق طبعا الأخلاق المنهي عنها هي الأخلاق الرضيلة كأنه قال لا تنهى عن خلق وإتيانه يعني لا تنهى عن خلق ولا تنهى عن اتيانه ها هل هذا يستقيم مثلا خلق السرقه لا تنهى عن خلق السرقه فهم ولا تنهى عن اتيانه هذا لا يستقيم مثلا خلق البر لا تنهى عن البر واضح ولا تنهى عن اتيانه هذا في في الاخلاقي الحميده لكن هو ماذا يريد الاخلاق الرذيله لا تنهى عن خلق سيئ ولا تنهى عن اتياء خلق سيئ هذا لا يستقيم اذن لا يجوز ان تكون واو عاطفه لان المعنى يمنع يمنع ان, يؤ... أن ينهى عن خلق وان ينهى عن فعل هذا الخلق واضح اذن المطلوب هو هذا النهي عن الخلق وكذلك ماذا عن اتيان هذا الخلق واضح اذن فلا تكون هذه واو معيه كانه قال لا تنه عن خلق وإتيانه اذا قلنا اتيانه ما معنى هذا ان اتيانه منصوبه على على المعيه على المفعوليه فهي مفعول معه يعني لا تنه عن خلق مع اتيانه يعني لا تقول لا تسرق وانت تسرق هذا هو المراد فلا يجتمع لا يجتمع النهي مع الاتيان لا تنه عن شرب الدخان وتشرب الدخان لا تنهى عن ترك الصلاة وأنت تترك الصلاة. هذا هو المنهي عنه. وهذا مراد الشاعر أو الكاتب. لا تنهى عن خلق وإتيانه. لا تنهى عن الخلق وأنت تأتي هذا الخلق. واضح؟ يعني لا يستقيم. لا يستقيم النهي مع مع ماذا؟ مع الاتيان. ملاحظ هنا لا تأكل السمكة السمكة وتشرب اللبن. من مراد المكلم هنا لا تاكل السمك هذا نهي عن اكل السمك وتشرب اللبن بنصب تشرب ما معناه هذه واو المعيه اذا يعني لا تاكل السمك مع شربك للبن يعني النهي عن ماذا عن اجتماع الاكل مع الشرب واضح عن اجتماع الاكل مع الشرب يعني لا تشرب اللبن حينما تاكل السمك أن تأكل السمك اليوم وغدا تشرب اللبن لا حرج لكن أن يجتمع في مائدة واحدة فلا هذا المنهي عنه وراضح إذن لو إذا, إذا, جزم إذا نصبنا هنا فهذه واو المعية ومعنى هذا أن هذا مرتبط مع هذا بماذا؟ بمعه النهي ماذا؟ النهينا عن المعية لا تأكل السمك وإتي وشرب اللبن لا تأكل السمكه وشرب اللبن مع شرب اللبن إذن هذا النهي لا تنهى عن خلق وإتيانه إذن هنا مانع معنوي أحفظ المضالع أنا أتحد عن النعنى نعم هي في علم مضالع عرض ما فدنا من الساب إذن هنا مانع ماذا؟ مانع معنوي وبالتالي هنا في هذا المثال لا تنهى عن خلق وإتيانه هنا عن خلق وإتيانه المانع من أن تكون هذه الواو حرف عطف وماذا؟ هو المعنى إذا لا يستخدم هنا ماذا إذن؟ يجب نصب إتيان فهذا مفعول معه ماذا؟ يجب, يجب نصبه قال ومنه قمت وزيدا قمت وزيدا قمت وزيدا وزيدا ومنه ماذا ما مقصود المصنف حمد الله منه أي ومن وجوب نصب المفعول في قوله ومنه أي ومن وجوب نصب المفعول هذا المثال قمت وزيدا كيف نقعد هنا قمت إذا قلنا الواو هذه حرف عطف طبعا إذا كتواو المعية فزيد المفعول معه لا حرف قمت وزيد أي قمت مع ماذا مع زيد واضح قيامي حصل مع زيد مع كينونة زيد قمت وزيدا لا نفرض أنها حرف عطف نعطف ماذا على ماذا نعطف زيد على ماذا على الضمير على الفاعل على الضمير نعم ولا يحصل هذا في كلام العرب يعني لا يوجد في كلام العرب عطف الاسم الظاهر على الضمير المرفوع ضمير هذا ضمير مرفوع شو معنى مرفوع ليس لان فوقه ضمه لانه في محل رفع فاعل قمت وزيدا قمت وزيدا قمت وزيدا كله سواء اذا هذا الضمير الذي هو التاء هنا يسمى ماذا ضميرا رفع لماذا لانه في محل رفع فاعل فقمت هذا ضمير مرفوع لا يجوز العطف عليه الا بعد توكيده الا بعد ماذا توكيده يعني لو اردت ان تعطف ما بعده عليه فلا بد ان تقول هكذا قمت انا وزيد قمت الان قمت انا قمت انت لا بد ان اؤكد وزيدا اه وزيد قمت انت وزيد إذا اردت أن اعطف على الضمير المرفوع المتصل المتصلة، لان هذا كذلك ضمير مرفوع وهذا كذلك ضمير رفع لكن هذا متصل متصل بالفعل إذا اردت أن اعطف على الضمير المرفوع المتصل لابد ان اؤكده بضمير رفع منفصل حتى أعطف عليه فلا يجوز في العربية أنا أقول قمت وزيد على أنني أريد أنني قمت أنا وقام زيد لا هذا خطأ لابد إذا أردت أن تخبر عن قضي قيامك وقيام زيد أن تقول قمت أنا وزيد قال عبد الله بن مسعود في الإخبار عنه عنه يصنعه قال فحملت أنا وغلام أو فذهبت أنا وغلام وغلام لي فذهبت انا وغلام لي هون اسكن انت وزوجك اسكن انت وهذا سيء في المثال الثاني كن انت وزيدا اسكن انت وزوجك لا يجوز ان يقول كن وزوجك واضح كنت احمل انا وغلام لي كنت احمل انا هذا ضمير مستتر مرفوع لابد من ماذا من, من تاكيده اسكن انت وهنا هذا ضمير رفع متصل كذلك يجب رفعه آه يجب توكيده لضمير رفع منفصل حتى نعطف عليه اذا هنا المانع ما هو هذا المانع معنوي المعنى لا يستقيم لو, لو قلنا ان الواو حف عطف هذا مانع معنوي هنا المانع لفظي مانع لفظي هذا لان انت لفظ بهذه التاء وبهذه انا فهذا مانع لفظي وهذا مانع معنوي إذن القاعده ماذا نقول يجب نصب المفعول معه اذا اذا منع من من غير النصب مانع معنوي او او لفظي وان كان هذا الضابط كذلك في نظره واضح ماذا قال المصنف نعم اذا كان هناك مانع من النصب اذا نعم اذا كان عطف ممتنعا اذا كان عطف ممتنعا لان العطف هو الذي تقتضيه اما وعي... معي اما اما عطف هذا مثال واضح ما قال المصنف رحمه الله اذا قال قال وكن أنت وزيدا. آه لا لا. ومررت بك وزيدا. مررت بك وزيدا. مررت بك وزيدا. الآن مررت فعل المفعول. الباء حرف جر الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نص جر يسمى جر بالباء. والواو حرف دل على المعية. واو المعية زيدا مفعول معه الآن هل يمتنع هنا العطف؟ هل نقول مررت بك وزيد لان الواو اذا كانت عاطفه تعطف ماذا هم بك وزيد تعطف, تعطف زيد على كاف والكاف في محل ماذا في محل جر اذا ما بعده يكون ماذا مجرور المعطوف ياخذ حكم المعطوف عليه الان كانك قلت مررت بزيد وعمر هنا قال مررت بك وبك وبها وبه وبهم وبهم إلى عيدك أنه كاف هذا اي ضمير مررت بكم وزيدين هذا لا يجوز في العربية لا يجوز في العربية العطف على الضمير المجرور دون إعادة حرف الجر هذه قاعدة وهذا قول جمهور بصري لا يجوز العطف على الضمير المجرور ما معنى الضمير المجرور؟ هو الضمير الذي دخل عليه حرف الجر الكاف هذا ضمير او لا ضمير دخل عليه حرف الجر إذن هو في مظهر هو في محل جر اسم مجرور لا يجوز ان نعطف على الكاف هنا الا بعد ان ماذا نعيد حرف الجر لماذا في هذا المثال وفي مثل الذي السابق مررت مررت وزيدا امرت وزيدا ا قمت قمت لماذا؟ لأن الاسم الظاهر يأخذ حكم ماذا؟ ما قبله المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه لكن هذا ضمير وهذا كذلك ضمير والضمير كما قال ابن جني في تفسير هذه الظاهره قال لا يقوى أن يأخذ حكمه يعني لماذا؟ لأن هل ظهر الرفع هنا في التاء؟ لا, لا يظهر الرفع طبعا يقول الظمة في قمتي قمتي وزيدا لا يظهر الرفع لا يظهر الرفع حتى عليه يعني هو لا يستطيع ان يظهر الرفع عليه فكيف يعطف عليه فيرفع وفي مررت بك وزيد كذلك هنا الجر هل يظهر على الكف لا يظهر فكيف يعطف عليه والاصل ماذا ان يعطف على الاسم الظاهر فالاسم الظاهر هو قوة حتى يعطف عليه فلو قلنا مثلا قام زيد وعمر نقول قام زيد واحد قام زيد وعمر تعطف عمر على زيد لأن هذا اسم ظاهر قوي وهذا اسم ظاهر تعطف عليه لا حرج في ذلك رأيت زيدا وعمرا مررت بزيد وعمر ها مررت بزيد وعمر ونقول في عمر اسم مظلور معطوف على زيد لان زيد ظهر عليه الجغل هو اسم ظاهر فنعطي اسم الظاهر على اسم الظاهر لكن لا يجوز ان نقول مررت بك وعمر لماذا لان الكيف ليست في قوه اسم الظاهر هي ضمير والضمير هو يعني القديم منه الاضمار واضح وناقه ضامر اي نحيفة فليس له قوه هذا اذا هذا الضمير ليس له قوه حتى يعطف عليه اسم ظاهر ويأخذ حكمه حتى ان لا يظهر على الظرف على الضمير وبالتالي لا لم يسمع في كلام العرب في هذا الكلام الا قليلا والقليل لا يؤخذ لا يقعد يجعل قاعده قليل يجعل قاعدة ومنه قراءه الكساء في سوره النساء واتقوا الله الذي تساء تساءلون به والارحام في قراءة كساء في حمزه قالت حمزة ابن حبيب الزيات رحمه الله. أما الباقي تسعة قراءون والأرحام واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام معطوف على الله أي واتقوا الأرحام والتسألون به به والأرحام في لغة أو في قراءة حمزة عطف الأرحام على أله ولهذا تكلم كثير من النحات في هذه القراءة من قراءة حمزة. طيب ليس نحل كلام في هذه لمسألة الآن في خلية قراءات إذن لا يجوز العطف هذه قاعدة لا يجوز العطف على الضمير المجرور مجرور هذه فيها تجوز إنه مش مجرور هو في محل جر المجرور إلا بإعادة حرف الجر ما معنى هذا؟ يعني إذا أردت أن تعطف مررت بك أردت أن تعطف على الكاف هنا لا بد أن تعطف حرف الجر مررت بك و مررت بك وبزيد إذا اذا اردت العطف اذا حذفت حرف الجر لم ترد لا بد من النص على أنه ماذا مفعول معه لان اذا جررنا حرف عطف هذا معطوف على هذا لكن هنا يستقيم العطف الا بماذا باعاده حرف الجر فلا نقول مررت بك وزيد بل نقول مررت بك وبزيد بما أننا لم نذكر حرف الجر هنا، وهذا ما نعرفه نقول مرأت بك وزيدا، فلا بد من نصب زيد، يجب نصب زيد زيدا زيد في هذا المثال. قال رحمه الله على الاصح فيهما. مثل الأول قمت وزيدا. قلنا لا يجوز العط على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد توكيده، فنقول قمت أنا وزيدا وزيد قمت أنت وزيد قمت أنت وزيد أما إذا لم نؤكده فلا يجوز الرفع يعني لا يجوز العطف هنا فنقول قمت وزيدا قمت وزيدا قمت وزيدا قمت وزيدا قمتنا وزيدا وهكذا فيكون زيدا مفعول معه يمتنع العطف لعدم وجود توكيد الضمير المرفوع المتصل المانع الثاني اللفظي هو ماذا؟ في مررت بك وزيدا لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بعد اعاده حرف الجر فاذا لم نعد حرف الجر تعين النص وجب النص فتقول مررت بك وزيدا ولا تقول مررت بك وزيد على العطف يمتنع العطف المانع من العطف هو وجود ماذا هو مانع لفظي في قمت وزيدا ومانع لفظي في مررت بك وزيدا وأما المانع الاول فهو مانع معنوي لا يستقيم أن تقول لا لا تنهى عن خلق وإتيانه لا يستقيم العطف فهذا مانع معنوي والله اعلم قال على الاصح فيهما لان هناك من ارى من راى الجواز والصواب هو ما ذكر المصنف يجب ماذا لا النص قال ويترجح في نحو قولك كن انت وزيدا كالاخ كن أنت وزيدا كالاخ هنا قال يترجح يعني يجوز الوجه على قول المصنف رحمه الله قال في نحو كن أنت وزيدا لاحظ هنا في كن هذا أمر أنت وزيدا كالأخ كن اسم فعل ماضي ناقص اسمه اسم كان أين هو مستتر وجوبا تقديره انت وانت هذا توكيد لفظي واضح ضمير منفصل ممنع الفتح في محل رفع توكيد لفظي للاسم لاسم كان طيب وزيدا الواو حرف عطف واضح الواو ها نعم نعم وو المعية. وو المعية. هو المعيه واو هو قال يجوز الوجهان يعني يجوز ان تكون واو عطف ويجوز ان تكون واو معيه نقول انها واو معيه واو حرف عطف زيدا مفعول معه منصوب اذا قلنا انها واو عطف ماذا نقول طبعا هنا الضمير مؤكد هذا مؤكد يعني يجوز العطف عليه صح ولا لا يجوز العطف عليه الان نعطف عليه فنقول كن انت وزيد كالأخي واضح هل هذا صواب قال ويترجح لما لا ترجى يترجح, يترجح النصب في الاولى نقول هنا أن نقول يجب النصب لا يترجح النصب لماذا لاننا هنا كل انت وزيدا من المامور هنا انت أم زيد انت هل زيد المامور اذا يمتنع العطف هنا لان زيد ليس مامورا حينما نقول جاء زيد لاحظ جاء زيد وخالد حينما نعطف يعني خالد يجوز وان يتسلط عليه فعل جاء فقد جاء زيد وجاء خالد مفهوم هنا هل نقول كن انت وكن يا زيد هل فعل تسلط على انت طبعا ظاهر هل تسلط على زيد يجوز ان تسلط على زيد زيد زيد غير موجود اصلا كن انت وزيدا المامور من المامور انت وليس زيد وبالتالي لا يتحقق تسلط الفعل كان على على زيد وبالتالي ماذا نقول يمتنع النص لأن العطف متى يكون إذا جاز أن يتسلط العامل الأول عامل الم المعطوف الأول على المعطوف الثاني يتع ماذا يجوز النعطف إذا جاز أن يتسلط العامل ما هو العامل هنا كن تسلط على أنت على الفعل هنا على اسمها على اسمها واضح هل هنا تسلط على آه... طبعا هنا كن آه... أو تكون تامة واضح طيب كن تسلط على, على الفاعل او على اسمها هل تسلط على زيد هل زيد هو المامور بان يكون الجواب لا وبت... لا يتعين ماذا آه لا يترجح ماذا عفوا لا لا يجوز العطف جاز العطف في نحو مثلا جاء زيد وعمر جاء زيد وعمر لأن يجوز ان تقول جاز وجاء عمر عمر تصلت عليه فعل مجيء حقيقة تصلت عليه. يعني قام بهذا الفعل جاء عمر أو لم يجي جاء لكن هل كن مأمور به زيد ليس مأمورا به لأن النوع عطفنا لو كنا كن أنت وزيد فمعنى هذا أن الفعل كن مأمور به أنت وكذلك مأمور به زيد وفي الحقيقة زيد ليس مأمورا بأن يكون المأمور هو أنت فقط إذا يمتنع العطف هنا ويجب ماذا؟ يجب النصب يجب النصب في قوله تعالى كن أنت وزوجك كن أنت وزوجك هنا مأمور من؟ المأمور كلاهما واضح الآن المأمور ماذا؟ كلاهما كعس كن أنت وزوجك الجنة وبعضهم يخرج فعل آخر ينصب يرفع زوجك منهم ابن هشام يقول كن أنت أسكن أنت وليسكن زوجك إذن هنا ماذا نقول هنا ماذا يجب النصب ثم قال ويضعف في يعني يضعف النصب في هذا المثال في ماذا في مثال آخر قال ما هو المثال آه قام زيد وعمر يضعف النصب هنا قام زيد وعمر هنا يضعف النصب لماذا؟ لأن الأصل في هذه الواب هو ماذا؟ هو أن تكون للعطف ولا يوجد موجب للنصب ولا يوجد مرجح للنصب فماذا؟ فيضعف ماذا؟ يضعف النصب هنا يضعف أن تكون للمعية فلا يجوز أن نقول قام زيد وعمر إلا على وجه ضعيف كما ذكر المصنف رحمه الله لماذا؟ لأن الواب أصل فيها ماذا؟ أن تكون للعطف في قوله لا تنهى عن خلق وإتيانه هنا الواو لا يجوز أن تكون للعطف لأن المعنى يمنع هذا وفي قولك قمت وزيدا هنا يمتنع ان تكون الواو للعطف نبدا بها قال هل واو العطف قال لا يجوز أن تكون العطف اذا يتعين ان تكون المعيه هنا نقول هل في قام زيد وعمر ان تكون الواو للعطف قال نعم هذا هو الاصل والمعنى لا يمنع من هذا ولا يوجد موجب للنصب كما هنا ولا مرجح للنصب اذا ماذا يقول يتعين ان تكون الواو للعطف أو يترجح مع ضعف من وجهي الثاني الله أعلى